بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ ح َ الر ا م ِ وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا م ُ ذ ِ ر ِ ي ن َ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ أَمْرًا مِن عِنْدِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ إِنَّهُ ه ُ و ا ل س َّ م ع ُ ع َ ل ي رَبُّ ا ل س َّ م ا و ا ت ِ و َ ا ل ْ أ َ ر ْ ض وَمَا ب َ ي ْ ن َ ه ُ م ا إِن كُنتُم م ُ و ق ِ ن ي ن ل ا إ ِ ل َ ه َ إِلَّا ه ُ و ي ُ ح ي ي و َ ي ُ م ي ت ُ ر َ ب ّ ك ُ م وَرَبُّ آ ب َ ا ئ ِ ك ُ م ا ل أ َ و َ ل ِ ي ن َ ب ل ْ هُمْ فِي ش َ ك ي ل ع َ ب ُ و ن فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى ا ل ن ا هذا عذاب أليم رب نكشف عنا العذاب إنا مؤمنون 1 ن 9 ف ن ا لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين 110. ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون 1 إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يَوْمَ ن َ ب ْ ط ِ ش ا ل ْ ب َ ط ش َ ة َ ا ل ك ُ ب ر َ ى إ ن ْ م ُ ن ت َ ق ِ م ُ و ن وَلَقَدْ ف َ ت َ ن ا ق َ ب ل َ ه ُ م قَوْمَ ف ِ ر ع َ و ْ ن َ و َ ج َ ا ء َ ه ُ م ر َ س ُ و ل ك َ ر ي م أَنْ أَدُّوا إ ل َ ي َ عِبَادَ اللَّهِ إ ِ ن ّ ي لَكُمْ رَسُولٌ آ م ي ن وَأَلَّا ت َ ع ْ ل و ا ع ل ى اللَّهِ إ ِ ن ّ ي آ ت ي ك ُ م ْ ب ِ س ُ ل ط ا ن ٍ م ُ ب ِ ي ن و َ إ ِ ن ّ ي عُذْتُ ب ِ ر َ ب ّ ي وَرَبِّكُمْ أَن ت ُ ر ْ ج م ُ و ن وَإِن ل ّ م ت ُ ؤ ْ م ِ ن و ا ل ي ف َ ا ع ْ ت َ ز ِ ل ُ و ن فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَا أ ُ ل َ ا ء ِ قَوْمٌ مُجِرِمُونَ فَاسْرِبِ عِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُم مُتَّبَعُونَ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ ك م ْ تَرَكُوا مِن جَنَّاتٍ و َ ع ي ُ و ن و َ ز ُ ر و ع وَمَقَامٍ ك َ ر ي م و َ ن َ ع م َ ت ٍ كَانُوا فِيهَا ف َ ك ِ ي ه ِ كَذَلِكَ و َ آ ر َ ث ن ا ه َ ا قَوْمًا آ خ َ ر ِ ي ن ف م َ ا ب َ ك َ ت عَلَيْهِمُ ا ل س َّ م ا ء و َ ا ل ْ أ َ ر ض ُ وَمَا ك َ ا ن و ا م ُ ن ظ َ ر ي ن و َ ل َ ق َ د ن َ ج َّ ي ن َ ا بَنِي إ س ر ا ئ ي ل َ م ِ ن ا ل ع ذ َ ا ب ِ ا ل م ُ ه ي ن مِنْ ف ِ ر ع َ و ْ ن َ إ ِ ن ه ُ كَانَ ع َ ا ل ي ا مِنَ ا ل م ُ س ْ ر ف ي ن وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ و َ آ ت َ ي ْ ن ه ُ م مِنَ آ ي ا ت ِ مَا فِيهِ ب َ ل ا ء ٌ م ُ ب إِنَّ ه ُ ل َ ل َ ي ق و ل ُ و ن َ إ ِ ن ه ي َ إِلَّا م َ و ت َ ت ن َ ا ا ل ْ أ ُ و ل ى وَمَا نَحْنُ ب ِ م ُ ن ش َ ر ِ ي ن ف َ أ ت ُ و ا بِآبَائِنَا إ ِ ن ك ُ ن ت ُ م صَادِقِينَ أ َ ه ُ م خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبَّعٍ و َ ا ل َّ ذ ي ن َ م ِ ن قَبْلِهِمْ أ َ ه ل َ ك ن ا ه ُ م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 إ ِ ن ّ يَوْمَ الْفَصْلِ م ي ق ا ت ُ ه م أ َ ج م َ ع ي ن يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًى عَن م و ل ً شَيْئًا و َ ل ا ه ُ م ي ن ص َ ر و ن إِلَّا مَنْ ر َ ح م َ ا ل ل َّ ه إ ِ ن ه ُ ه و َ ا ل ع ز ي ز ُ ا ل ر َّ ح ي م إ ِ ن ش َ ج ر َ ة َ الزَّقُّومِ ط َ ع ا م ُ ا ل أ ث ي م كَالْمُهْلِ ي َ غ ْ ل ي فِي ا ل ب ُ ط ُ و ن ك َ غ َ ل ْ ي ا ل ح َ م ي م خ ذ ُ و ه ُ ف َ ا ع ْ ت ِ ل ُ و ه إ ل ى سَوْءِ ا ل ْ ع َ ذ َ ا هُ صُبّ فَوقَرَأسِه مِنْ عَذ بِحَمم ذُقََّكَ أ َ ن ت ا ل ع ز ي ز ا ل ك ر ي م إِ هذا م َ ك ن ت ب ه ت َ ت ر و ن إ ن َّ ا ل ْ م ُ ت ّ ق ي ن َ فِي م َ ق ا م ٍ أ َ م ي ن فِي جَنَّاتٍ و َ ع ي و ن يَلْبَسُونَ م ِ ن س ُ ن د ُ س و َ إ ِ س ت َ ب ْ ر َ ق ٍ م ُ ت َ ق َ ا ب ِ ل ي ن كَذَلِكَ و َ ز َ و َ ج ن َ ا ه ُ م ْ ب ح و ر ٍ ع ي ن يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكهَةٍ آ م ن ي ن لَا ي ذ و ق ُ و ن َ فِيهَا ا ل م َ و ْ ت َ إِلَّا ا ل م َ و ْ ت َ ة َ ا ل أ ُ و ل َ ى و َ و ق َ ا ه ُ م عَذَابَ ا ل ج َ ح ِ ي م فضمَِّبّكَ ذَلِكَهُفَووزُ العظ فَإِ ماَا يَسَّرنهُ ب ِ ل ِ س َ ا ن ل ك ل ع َ ه م ي ت ذ ك ر و ن ف َْ ت ق ب َ إ ه م م ُ ت ق ب و ن